ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ه م لا ل ي ع م و ن و ا ت ب ع و النابلسي ما ت ت ا ل ل م ا ن وما ل ا ن ل ك ن الشياطين ي كفروا ع ل م و ن الاسلاميه ن ا س ح ر و م أنزل على ل ا ل بباب لهاروت و موسوعه ر ا ل ن أحد حتى ي ق ا ب ل ى ي ق للعلوم الاسلاميه ا ف ر ق و ن ب بين اسماء و الله و م الحسنى ه و موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه